بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين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 العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنثت نارا فآتيكم منها بخبر أو آتيكم شهاب قبث لعلكم تفضلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه كان الله العزيز الحكيم وألق فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخفني لا يخاف لدي المرسلون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 انهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبطرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واتيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين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 والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى والدي وَأَنْ أَعْمَلَ صالحا وَأَنْ أَعْمَلَ برحمتك تَرْضَاهُ عبادك بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بتلقانم فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إِنِّي وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم سقدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج القبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قالَتَ نَظَرْ أَقَدَقَتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَلِفَ أَلْقِهِ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَنَظَرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ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 قالت يا أيها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين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 فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ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 قال عسريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم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 وقدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إِنَّهُ صرح مُمَرَّدٌ من قوارين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 قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون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 ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا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 اننكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه الا أن قالوا اخرجوا الهنوط من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 قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما أم يشرفون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لهم من السماء ماء فأنزلوا بثنا به حدائق ذات بهجه فانبثنا به حدائق ذات مما كان لكم ان تنبتوا شجرها الالهه مع الله بل هم قوم يعذلون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 أمن يجيب المضطر إِذَا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الْأَرْضِ أإله مع الله قليلا ما تذكرون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 اِذَا كُنَّا ترابا وَآبَاؤُنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 هَذِهِ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ صُدُورُهُمْ وَمَا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 وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إِنَّ ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إِنَّكَ على الحق المبين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهاذي العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا لَا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون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 أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا الليل لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مبصرا؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ ينفخ فِي الصُّورِ ففزع من فِي السَّمَاوَاتِ ومن فِي الْأَرْضِ إِلَّا من شَاءَ الله. وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أثقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من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 ومن ضل فقل إنما مِنَ من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم فَتَعْرِفُونَهَا فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون